بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البند الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم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 كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى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 بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب